إ ذ اضعف ا ل ق ر آ ن الكريم من ا ل ق ا ه ر ة ا ل م ب ت ه ل شيخ محمد الفيومي إ ن ايماني بربي خير عون ورفيقي وهو في ظلماء ع م ي و ك ه يهل طريقي وهو ذ و ر نادر قلبي وهو في يومي فاجعل الله l o v e ا ل ق ر آ ن الكريم من القاهره ايل إ خ و ة المؤمنون إ ر س ا ل و ن ي أ ت ي ك م م ذ ا ع ن على ا ل م و ج ة ا ل م ت و س ط ة 3 ل ا م ت ر ن و ب ت ا ر ب ع ي ر ا ب ذ م ق د ر ه ا 864 كيلوهارس وعلى ا ل م و ج ة ا ل م ت و س ط ة ا ل ف ر ع ي ة في كل من مرسى مطروح وسلوم وسيوا وراس غ ر ب والوردقه والقصير والمينيا وسيوت و اما و ج ونجا ح د وإدفو ي وأبي وقناة والأقصر وأسوان س مستمعون والبويت、والفرفع. ويمكنكم ق ب ب ا ا ل ر ج ن ا ل ى م ج ة الـ في كل في م المحلة وأسوان والأقصر والمينيا والوردقة وسوهاج أما ومرسى مطروح مستمعون وأسوط في شمال إ ف ر ي ق ي ا والشرق الأوسط فيمكنهم استقبال برامجنا على ا ل م و ج ة القصيره ة متر ا أ م ا مستمعون في أ و ر و ب ا ودول حوض البحر المتوسط وشمال إ ف ر ي ق ي ا فيمكنهم م ت ا ب ع ة برامجنا من خلال القمر ا ل أ و ر و ب ي في الموقع المداري 16 شرقا في الحيز الترددي فيوباند بتردد جيجاهرس. أما موقع شبكة القرآن الكريم على الإنترنت فهو جيجاهرس الكريم موقع بتردد شبكة أما القرآن الإنترنت 11.516 على www.ertu.org www.ertu.org أنتصف بسم <سؤال> الله ل الرحمن الرحيم ودانيه عليهم ظلالها صدق الله العظيم قطوف من حدائق ا ل إ ي م ا ن برنامج يقدم ه السيد صالح أيها أشجارها عليكم هيا بين الإيمان الصافي الله وبركاته وننهل المؤمنون السلام بنا نطوف بين حدائق ثمار نبعها حدقة ورحمة نقطف من وننهل من نطوف النبي صلى الله عليه وسلم يشير ويقول التقوى هاهنا و ا ش ر إ ل ى صدره ولكن التقوى لها أ ث ر على الجوارح إ ذ ا استقرت في القلب و ا ل إ ي م ا ن له ح ق ي ق ة وله ثمار وحقيقته ما وقر في القلب وصدقه العمل وما عدا ذلك ف د ع ا و لا مستند ا لها وقد قال ابن حبان في ر و ض ة العقلاء أ و ل شعب العقل لزوم تقوى الله ف إ ن من أ ص ل ح سريرته أ ص ل ح الله على نيته قطرة من قطرة من من الله بن عمر ب بن د الله ع يخرج عمر بن الخطاب يوما إ ل ى السوق فيرى إ ب ل ا سمانا ف ي س أ ل عمر إ ب ل من هذه فيقول الناس إ ب ل عبد الله بن عمر ف ي ن ط ف ض عمر و ك أ ن ا ل ق ي ا م ة قد قامت ويقول عبد الله بن عمر بن بخن بخن الله يا ابن أ م ي ر المؤمنين ايتوني به و ي أ ت ي عبد الله على الفور ليقف بين يدي عمر رضي الله عنه فيقول عمر بن الخطاب لولده عبد الله ما هذه ا ل إ ب ل يا عبد الله فيقول يا أ م ي ر المؤمنين إ ن ه ا إ ب ل ي ا ش ت ر ي ت ه ا بخالص مالي وكانت إ ب ل ا ه ز ي ل ة ف أ ر س ل ت بها إ ل ى الحمى أ ي إ ل ى المرعى أ ب ت غ ي ما يبتغيه المسلمون اتاجر فيها فقال عمر بن الخطاب في تهكم ل ا ز ع مرير قاس على إ م ا م من أ ئ م ة الوراع والزهد عبد الله ابن عمر قال عمر نعم ابن الله قال و إ ذ ا ر آ ه ا الناس قالوا ارعوا إ ب ل ابن أ م ي ر المؤمنين واسقوا إ ب ل ابن أ م ي ر المؤمنين فتسمن ابلك ويربو ربحك يا ابن أ م ي ر المؤمنين قال عبد الله نعم يا أ ب ت قال فقال عمر اذهب و ب ي ع هذه ا ل إ ب ل كلها وخذ ر أ س مالك فقط ورد الربح إ ل ى بيت مال المسلمين الإمام بن القيم رحمه الله ا ل رحمه بن و فان ر ح و ل العيش ل س ر ر و وطيب و ا ع ي م م إ ن انكر هو في معرفة الله وتوحيده والأنس في معرفة العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق فالعيش الطيب و ا ل ح ي ا ة ا ل ن ا ف ع ة و ق ر ة العين في السكون و ا ل ط م أ ن ي ن ة إ ل ى الحبيب ا ل أ و ل ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن ولم تقر عينه حتى يطمئن إ ل ى إ ل ه ه وربه ووليه الذي ليس من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه ط ر ف ة عين YOOOOOOO、yeah. تعددت ا ا ل م و ق فعن التي شهدت ب ظ م ة ا ل ب ي صلى ابي ل ل عليه وسلم في العدل ه فعن في أ سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا أ ق ب ل رجل ف أ ك ب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون وهو عود النخل كان معه فخرج الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتص مني فقال الرجل قد عفوت يا رسول الله أ ي ه ا ا ل ا خ و ة المؤمنون وكان صلى الله عليه وسلم إ ذ ا عقد العزم على السفر والمسير اختار من نسائه من تذهب معه بالقرعة كما تروي ذلك ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي خ ر ج إ ل ى سفر أ ق ر ع بين نسائه ف أ ي ت ه ن خ ر ج سهمها خرج بها يا من بعدت الى الخلائق رحمه ا يا من تعز الى الخلائق رحمه أ ق ت م ت أ ن ك ر ح م ة وضياء أيها بمشيئة الله تعالى نواصل ا ا ل ق ت ط ا ف من حدائق الايمان ي م حلقة ل و أمل سعد ل ل ط ف والسلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته حدائق الإيمان برنامج يقدم السيد صالح إ ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم من ا ل ق ا ه ر ة ت ق د موسوعه م ة ا ل ف ق ا ل إ س ل ا م ي ب ر ن ا م من اعداد وتقديم ج هاجر إعداد سعد دكتورة ب ل س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن الاسلاميه ر ح ي ي م س د ت ي و ي د ا ا ت س ل ع ل ك م ورحمة ا ل ل و ب ر ك ا ت ه م ا ز ل ن ا نتحدث ع ن ا ل و ص ي ة ع ق د من ع ق و د ا ل ت ب ر ع ا ت ا ل ن ا ق ل ل ل ة م ك ي ة مع ا ل أ س ت الدكتور ذ ا محمود بلال ن مهران أستاذي ا ش ر ي ع ة ا ا ل ل إ س مهران ي إيثم ة الجامعة القافية بكل حقوق م ل ر ح م تعريفنا للوصية بالمال بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت التبرع يتبين بعد بطريق للوصية للوصية وصية مضاف بأنها لنا أن للوصية خصائص وصية بالمال ما قصائص بالمال إلى وقصة وهذه الخصائص هي أ و ل ا ان ا ل و ص ي ة بالمال تفيد الملك بمعنى أ ن الموصى له سواء كان فردا أ م ج م ا ع ة أ م ج ه ة من الجهات كمسجد أ و مستشفى تنتقل إ ل ي ه أ ي الموصى له م ل ك ي ة الشيء الموصى به سواء كان الموصى به عينا من ا ل ع ي ا ن كدار أ و أ ر ض أ و نقود أ م كان مرفعه من المنافع كالانتفاع بسكنى دار أ و ز ر ا ع ة أ ر ض ونحو ذلك ولكن وفاة الموصي ومصرا وصيته ويقبل الموصلة الوصية لا تنتقل هذه الملكية إلا بعد الشخص الموصيح الموصيح على وصيته آه يعني لم ويقبل كذلك الموصلة الخصيصة الثانية من خصائص الوصية بالمال يعني من طبعا بعد خصائص هذه فيه يرجع أ ن الشيء الموصى به سواء كان عينا أو ك ا ن م ن ف ع ة عينا يعني م ا ذ ا عينا من العيان ا لا م تنتقل ملكيته إ ل ى الموصى له إ ل ا بعد و ف ا ة الموصي فلا تنتقل إ ل ي ه قبل وفاته بل ولا يكفي و ف ا ة الموصي بل لابد من وفاته وهو مصر و أ ن يقبل ا ل م و ص ى له ا ل و ص ي ة بعد و ف ا ة ا ل م و ص ي وهو مسر عليه فلو رجع فيها قبل وفاته لو ه الموصى لو رجع فيه قبل فإنه وفاته ف إ ن ه ا تبطل وهل ا ل م و ص ى له لا بد من م ؤ ا ف ق ت ه لا بد من قبوله طبعا بتبرع يعني أنا, بقى بقى أنا بتبرع لمسجد المسجد من حق لا يقول لي لمسجد المسجد هنا اللي يعني, يعني الجهه التي تنوب عنه مثلا زي و ز ا ر ة ا ل أ و ق ا ف أ و ز و ج س الجمعيه الشرعيه هو الذي يقبل في هذا الحال يعني يقبر يقبر نعم نعم نعم الخصيصه ح ق ا ل ث ا ل ث ة من خصائص ا ل و ص ي ة بالمال أ ن ا ل و ص ي ة تتم بدون مقابل ياخذه الموصي من الموصى له ل أ ن ا ل أ ص ل في ا ل و ص ي ة أ ن ه ا من باب التبرعات القانون ت ي ي د م ع ل ي ه الموصي و د ع ض م الوصيه م له وإنما ب ب ت غ ي ا الله تعالى وتحصيل ثواب آخرة ولذا وجه وتحصيل آخرة في إ الإنسان ن ق د م عليها غالبا حين ي ت ش ع ر فراق الدنيا يبدين سيد ك ت وهو ر للقانون ل ل ا ا ق ن ن حدد ه ذ القانون ا ك ل ا م الرقم و ي في ة م ص وهو ا ل ا ن ن و ر ق لسنة المستمد من الشريعة الإسلامية من أحكام عرف ا ل و ص ي ة تعريفا يتسع لجميع حالات وصور التصرف في ا ل ت ر ك ة بعد الموت حيث نص في مادته ا ل أ و ل ى على أ ن ا ل و ص ي ة تصرف في ا ل ت ر ك ة مضاف إ ل ى ما بعد الموت وطبعا كما نعلم يا دكتور إن الوصية تجوز أيضا للورثة نعلم كما يا أيضا أن أ ج ا ز القانون أ خ ذ من بعض الشيعه ة ن ا ل أ ج ا ز ة ا ل و ص ي ة لوارث لكن جمهور الفقهاء لا يوجد ج ه هذا لكن القانون أيو، أ لكن ا ا بالنسبة、آه. يا ز ه ك ت و ر ن هذا لابد الثلث الوصية حدود حدود وزيادة أن هو يكون في حدود الوصية في حدود التلت التلت و... على ل ك تتوقف ز ة الورث هل يا دكتور ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن ب ي غ ش ي هبه ل ل أ و ل ا د في حال حياته、نعم. لابد يلتزم ب ا ل ت س و ي ة بينهم أ و يل... لابد ان يكون بشرع ا ل يعني مثلا لو أ ن ا عندي صبيان وعندي بنات、نعم. وعايز أ ه ب لهم هل、نعم. لابد ان ه يغطي للاخر ا ل ت س و يا ة ن ه م ل أ ن ه يكون نصيب ده بالنسبة لكن في يفضل يفضل هذا يفضل الشيء ذكر ارزاق نصيب الانسان الدكتور بالنسبه مهرام ت ا الإسلامي ذ شريع ل ي ا ل م ة ا ل ق ا ه ر ة و ش ك ر ن ا لكم سيديتي وسلام عليكم و ر ح م ة الله و ب ر ك ا ت ه كنتم م ا و س و ع ة ا ل ف ق هل ا إ س ل ا م ي إ ذ و ن ت ل ق ا آ ن ا ل ك ر ي م م ن ا ل ق ا هراء ساكنين اثنيت عشر طالبات نقول م س ت م ع ي ن مع ا ل ق ا ر ئ ا ل شيخ ع ل ي سليم ا ل ذ ي ي ت ل و ع ل ي ن ا من س و ر ة ا ل أ ح ز ا ب أعو بسم الله الرحمن الرحيم وما كان للمؤمنين ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أمريك ومن يعصي الله ورسولا تقبل الله Oh!、No. No. عليك زوجك واتت الله وتخفي في نفسك ما وتخشى الناس والراف احق ان تخشاه <تصفيق> لفضيله ا ل د ك ت و ح م ا ل ل س ت خ ش ى الناس والله أ ح ق أ ن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرى زوجنا كذا لكي لا يكون على المؤمنين حرجا كي ل ك ا ن أ م ر الله مفعولا لفضيله و ل د و ر ا ي خ ش و ن ا ك ف ى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ع موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ك ا م ي ه لكن رسول الله ر س وخاتما وكان الله بكل شيء من عليما هو الذي يصلي عليك ك ا ن بالمؤمنين رحيما ليخرجكم الظلومات من النور إلى o you、man. م ت ه م يوم يلقونه سلام Yeah! ي خ ر ج ك م من الظلمات إ ل ى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقون تحيتهم ي يوم يلقونه سلام و أ ع د ل ه م أ ج ر ا كريما My view. ولا تطلع وشيخ علي سليم وقتل علينا ما تيسر من س و ر ة ا ل أ ح ز ا ب إ ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم من القاهره ة أ ي ا الأخوة الممنونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن فقال وإنك لعلى خلق حول هذا الموضوع عليكم لقد رسوله صلى عليه وسلم لعلى خلق حول ورحمة وصف وإنك عظيم في ي ح د ث ن الحمد ف ض ي ة الشيخ م ع ب د الحمد و ا د أ ح و ك ي ل وزارة ا ل أ و ق ا ف ا ل أ س ب ب ق س م ا لله ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م الحمد لله حمدا يليق ب ك ر م ك ونستزيد به من فضله ونستوجب به رضاه و إ ن ع ا م ه و ا ل ص ل ا ة والسلام على خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين س ي د ن اما و و د ن ا أما محمد بعد فيا ايها المستمع الكريم في ظلال هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة التي تود الله بها ح ي ا ة نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم في ظلال قوله تبارك وتعالى و إ ن ك لعلى ك ل ق عظيم نجتن في هذا اللقاء ثمارا ع ط ر ة ط ي ب ة من هذه ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ر ي د ة ا ل ف ا ض ل ة أ ي ه ا المستمع الكريم بهذا الثناء ا ل ع ا ط ر خلد الله أ ش ر ف المدائح و أ ك ر م التقدير لرسوله المختار ص د ى الله عليه وسلم إ ن الخلق الحسن مطلب ذوي ا ل أ ف ه ا م ا ل ر ا ش د ة والعقول ا ل م ف ك ر ة وحسن الخلق يطلب ب ا ل ر ي ا ض ة والتدريب ويدرك به ما يتفق مع جهد الطالب في نيل ما طلب ولكن ع ظ م ة الخلق شيء عظيم لا يناله إ ل ا العظماء ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن صاحب خلق حسن فشيء يدعو إ ل ى الرضا والتقدير الخلق الحسن قد يوصف به أ ك ث ر من واحد فيقال هؤلاء على خلق حسن ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن صاحب خلق حسن كان ممدوحا عند الله والناس لكن إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن صاحب خلق عظيم فشيء يدعو إ ل ى الثناء والتكبير إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن على خلق عظيم فذلك هو ما تفرد به كبدنا العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ب ش ه ا د ة من شهادة والذي ب ا آياته الخوالد على يتنبر في قول ام المؤمنين ع ا ئ ش ة رضي الله عنها حينما وصفت خلقه صلى الله عليه وسلم لانه كان خلقه ا ل ق ر آ ن ينبغي أ ن يستحضر أ ن معاني ا ل ق ر آ ن بحور لا ت ت ن ا ه ا ولو أ ن ما في ا ل أ ر ض من ك د ر ة أ ق ل ا م والبحر يمده من بعده س ب ع ة أ ب ح ر ما نسلت كلمات الله وكذلك وبما ق ب ر ت ه أ م المؤمنين رضوان الله عليها بان أ خ ل ا ق ه صلى الله عليه وسلم كانت م س ت م د ة من الكتاب المديح ينبغي أ ن يستحضر أ ي ض ا أ ن أ و ص ا ف ه ا ل ف ا ض ل ة ا ل د ا ل ة على خلقه و العظيم على قدر من العظمه لا يتنافى اذ في كل حاله من أ ح و ا ل ه صلى الله عليه وسلم كان ي ت ب د د له من مكارم ا ل أ خ ل ا ق ومحاكم السيئه وما يفيضه الله تعالى عليه من معارفه وعلومه و أ ن و ا ر ه و أ س ر ا ر ه ما ذ ا يعلمه إ ل ا الله تعالى فالتعرض لحفر جزئيات أ خ ل ا ق ه ا ل ح م ي د ة إ ن م ا هي م ح ا و ل ة لما ليس في مقدور ا ل إ ن س ا ن وكيف يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يدرك هذا البحر الذي لا ساحل له ولا ن ه ا ي ة ل أ م و ا ج ه و ك س ر ه كنوزه وخيراته فقد كانت أ ص ل خلقته ا ل ذ ك ي ة م ش ر ب ة بمكارم الاخلاق ولذلك امتازت اخلاقه بالمعارف في قلبه والذكاء في عقله والنور في خلقه حتى وصل إ ل ى ا ل غ ا ي ة العليا والمقام ا ل أ ف ن ى حتى بلغ في كمال الفضل والعلم ا ل غ ا ي ة القصوى التي لم يبلغها بشر سواه وقد ورثه كمال عقبه صلى الله عليه وسلم أ ن يصرف أ ك ب ر همه ل أ خ ر ا ه ت ز ه د في الدنيا وتحلى ب ا ل ط ا ع ة فاختار الكفاف مع العفاف ل ب ك المنابس ا ل غ ر ي ظ ة و أ ه د ى حلل الديباد على أ ص ح ا ب ه عيشه نظيف و م أ ك ل ه خفيف و ف ر ا س ه من قدم حتوه لي يبيت جائعا طاويا ويصبح صائما داعيا ما شبع من قرب السعير يومين متكابلين وما خلفا درهما ولم يترك أ ه ل ه إ ل ا سلاحه ومصيته و أ ر ض ا جعلها ص د ق ة ولم يكن ذلك أ ي ه ا ا ل أ خ الكريم عن ف ك ر أ و هاجه فقد جاءته هدايا الملوك وانهالت عليه ا ل أ م و ا ل و س ي ق ت إ ل ي ه الدنيا بمناعمها فما استاثر منها بدرهم ولا دينار بل قال بيده بماله يمينا وشمالا مسترضيا ربه ومتوددا إ ل ى اصحابه يصل ليله بمهاره في الجفاف دائم القصد سليل القوم م و ت و ر ا ل ط ا ع ة وطاعته من خ ب ه لربه وخوفه على قدر علمه ب خ ا ل ق ه ت ص ل ي طويلا و ي ق و م الليل إ ل ا قليلا كان القمه وكان ا ل ق د و ة الشوق م ر ت ب ه والفكر أ ن ي س ه والفقه كنزه و ا ل ف ق ه فخره والعقل مصباحه والجهاد حديته والعلم سلاحه وقره عينه في الصلاه صلى الله عليه و ه ك ذ ا ايها الاخوه المؤمنون حدثنا ف ض ي ل ة الشيخ محمد عبد الواحد أ ح م د تحت ع ن و ا ن ض ل ك شاهد الفيديو ن حتى يجمعنا و اياكم لقاء ن قادم ان شاء الله لكن 「しな وحق نبينا حرم الدين و نهجه جرم الدين وانقذه من حالك الظلمات وليس ك د ي م الله كمال كمال و إ خ ل ا ص و ن ه ض ة أ م ه واحقاق راي صادق いいね。 محقق إ ل ه ي نصره لبلادنا فحقك إلهي Thank y o a t c h n إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م فالانفس والنفوس جميعها تشتاق إ ل ى هذا المكان الطاهر تشتاق ا ل أ ف ئ د ة إلى ل ل بيت ا ه ا ل ح ر ارزقنا زيارة ا فاللهم م بيت ك الله ح ر رب ا يا ا م ع استمعتم ا أكذا إخوة الإيمان والإسلام ل إلى م ي ن إخوة ذ ه قدمها التواجيح الشيخ سيد عطي ندع